بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> اَلِفَا هَمْزَ لِذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفغون. والذين لا يؤمنون بما انزليت اليك وما انزل من قبلك وبالakhirah هم يوقنون هؤلاء على هدى مردهم هدا وكان هم الذين innallatheena shafaru sawa'an 'alayhi an yarawhum alam thum la yuminoon khatama Allahu 'ala kulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim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 قَالُوا لَوْ مَا رُدَّ لِيُم بِما كَانُوا يَكْرِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا قالوا أن أؤمن كما آمن السبهاء ألا إنهم السبهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى الشيء صينهم وَإِذَا خَلَوْا وَعَاشَ يَا طَيْرُ إِنْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّا لَمُسْتَضْعَبُونَ ٱللَّهُ يُسْتَهْزَأُ بِهِ وَهُمْ مِنْ دُونِهِ فِي طَيَارِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ شَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ نَسَالُهُ مِنْ مَثَلِ الَّذِي اشْتَاقَ أَنْ يَرَى فَلَمَّا أَبَى أَصْبَحَ حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرصرون سمهم بسم عميهم فيهم لا يرجعون أو كصيرهم من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آلامهم من الصواب حذر المعود والله محيط والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفض أبصارهم كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إلا الله على كل شيء قدير Ya yung men sa muzura آمَنُوا بِرَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَسْكَنًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ لَهُمُ الذَّكَرُ وَلَهُمْ صُمٌّ تَعْمُونَ وَإِن كُنَّ صُمٌّ فَيَعْلَمُونَ وَإِن كُنَّ عُمْيَاءَ فَيَهْدُونَ إِنَّ لَنَزَّلْنَا عَلَى عِلْمٍ فَاعْبُدُوا بِصُورَتِهِ اسْمِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَشَبُّوَنَا وَالَّتِي وَقَدْ أُحِلَّتْ لِلنَّاسِ وَالْحِجَارَةُ عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ نَلُوا الْوَالِي وَالصَّالِحِينَ وَلَا بُدَّ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 وعلمين بعد مرثاته ويقطعون من أبر الله به أن يوصل ويجزدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كَيْفَ يَبْدَؤُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَمَّا سَأَلْتُمْ فَسَأَلْتُمْ وَمَا يَوْمِئِذٍ تَسْأَلُونَ مَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ لا واتي وهو بكل شيء عليم والقان من بكر منى كاذبني جاعلهم في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفتد فيها ويسرق الدماء ونحن نسمح بحمك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kum faridin qalo subhanaka laa a'lamu ما illa ma 'allamtana laa 'ilma lana illa ma 'allamtana العليم antat 'alimul hadid qad ya'lamu فلما أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ بَيْنَكُمْ أَيْنَ خَالِقُكُمْ مِنْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ قَالَ أَلَمْ نَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ سَأَنزِلُهَا <تعبا> وَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, رغدا حيث شئتما وَلَا تقرما هذه فذلهُوم الشيف عنه فق يووم بما كان في وَقَالُوا لَنْ يَذُوقَ رَامُ ضَمِئًا وَلَنْ في بَغِيًّا وَمَلَكُونَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَلَنُذَمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعُهُ إِلَى حِينٍ فَتَنَفَّسُوا عَدَمَ مُغْنِي كَلِمَاتِي قلنا بطوبنا جميعا فإما يسي أنكم منه هدى فمن سبع هدايا فلا خوف عليهم فمن سبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم نحسنون والذين شفروا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل تروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوقوا بعهدي يوفي وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشفروا بآياته ثمنا قليلا وإياي بذبون ولا تلبسوا الحص بالباطل وتستموا الحص وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واركعوا اتعمرون الناس بالبر وكان سوءا فصدكم ان تذلون الركاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره إلا على الخاشعين الذين يعبدون ان من ربهم وان انه راجعون يا بني لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَعْمَ الْمَوْلَى لَن نُمَسَّكَنَ عَنْهُ شَيْئًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسَبَّحَ يَوْمَ لَهُ ذِى لِصْنَعِ نَفْسِهِ شَيْئًا ولا يقبل منها ولا يقبل مها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ مجيناكم من آل فرعو ليسومونكم سوء العذاب ينبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم وإن فرقنا بكم البحر فأنزيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإن وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتنون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم منمتم أنفسكم باتخاركم من العجل فتوبوا إلى بارئكم فاغتلوا أنفسكم ذلكم خير فَتَبَارَكَ عَلَيْكُمْ فَتَبَارَكَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالشَّوَابُ الرَّحِيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ ثُمَّ انظُرُوا ثُمَّ أَدْعُسْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَوْسَقْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ مِنْ حِينَ قُولُوا لَنَا بَيْنَ لَنَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُوا وَلَنَا شَيْءٌ كَذَلِكَ أَوْ انْفَسُوا يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا قُلُوبُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَتَنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مُغَالَا فَقُولُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ مُغَالَا وَذُخْرُ رَبِّكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ولموا كولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عن الذين ولموا رجدا من السماء لما كانوا يفتغون وإذ استسقى موسى لقومه يَقُولُ مُوسَى لِقَوْمِهِ كُلْ لَكُمْ طَعَامًا سَجَمًا مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَمَا سَمِعْتُمْ يَا قَوْمِ إِنَّ عَلِمُهُ كُلُّ أُنَاسٍ مَا شَمَدَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُسْرِفِينَ وَهَلْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَالْعَلَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لنا مما سنبس الارض من بقلها من بقلها وغسائها وفوقها وعجتها وبطلها قال هتستمجدون الذين هو عدنا بالذي هو خير اهدطوا مصرا فإن ملكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمكنة وما أور lewa ludim min Allah lankal annahum kanu yas'ununa li ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فَلَهُمْ نَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلِلَّهِ عَذَابٌ سَاقِطٌ وَرَسَعَ عَلَى الْفَوْجِ مَصْرُورًا خُذُوهُ مَا إِنْ سَيَّرْتُمْ خذوا ما آتيناكم بغوة وانضروا ما فيه وانصروا ما فيه لعلكم تسغون ثم سوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم لَذِى فَضْلٌ لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ صُنُوقًا خَاصًّا فَجَعَلْنَا لَهَا كَلَّا مَا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَلَا خَلْفَهَا وَمَوْعِدًا لِّلْمُرْسَلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يُمُرُسُكُمْ كَذَلِكَ قالوا ان تستخذنا هدوان قالوا بالله ان اسول من الجانين قالوا ادع لنا مدمك يبين لنا ما هي قال الهه يقول انها بقره يا فارم وله بك لا يَعْلَمُونَ وَلاَ ذِكْرٌ عَوَالِمَ بَيْنَ ذَلِكَ فَتَارَوْا مَا ذُمِرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَيْنَا إِنَّ الْمَوْعُودَ يَصُولُ إِنَّ بَقَرَةً فَصَفْرَاءُ فَسَقْعٌ لَوْنُهَا إن شاء الله لنهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زلود تتير الأرض ولا دفت الحرس مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجأت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نصفا فزارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تسمون فقلوا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتس قنوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ommma vor vi sammmel Ä kom min hunen komta ni kä ber vor minå mys me ke ma T migju had ni påna homiär وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما عَنُونَ وَمَنْ هُم مَّيْنُ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا لِي وَأَنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هذا من عند الله ليسروا فيه ثمنا قليلا فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكلمون وقالوا لن تمسل النار إلا أياما معدودة قل أتخبتم عند الله عهدا فلن يخلف الله ان تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَبِالْمَلَائِكَةِ أَصْحَابُ النَّارِ تِلْكَ الْأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا من قولا اي كاف هاربول فيها خالدون وان اخلنا ليت قبلي اسر لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا ما را والدين احسانا وللقربى وللقربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وااتوا الزكاه Th se la in la kan em komsre won wai la kan na lelek ko ni kom sofrigo na mi di le thumma farašum an sum tashalun thumma sum haula idha qatlu lahum mutasham wa tukhrijun تظاهرون عليهم بالإخل والعنوان وإن يعطوكم مسارا تفاجوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا خزي, إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم يصير المسيح من دون إلى <تصفيق> أشد العذاب وما الله برافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا غم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم الدينات بروح الغلس أفكلما جاءتم رسول بما لا تنوى أنفسكم استكرتم ففريقا كذلتهم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلق بل لعنهم الله بل لعنهم الله بكفرين فقلينا ما o me ga em ke ho’ fan te kom me ra O k mi benu ya se ga gab pe la ga gaabba dehi se ga لَن يَشْرَبُوا وَيَغِيرُوا فَسَالَمُ مَن يَصُبُّ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ دَعَيْنَا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بِهِمْ طُغْيَانَ عَلَى مَن يَشَاءُ بالعبادة. بَمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ عَبْدٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِلَى قِيْلَن لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ خَالُونَ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيُصَدِّقُونَ بِمَا وَاهُوَ الْحَقُّ مُنْظَلِضًا لَنَا عِظَمٌ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ الله من قبل إن كنتم ein wala galda sa ثم استقلتم العجل من بعد لي وأنتم ظالمون وإن أخذنا ميتاغكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما آتيناكم بطوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكم لن يبقل برسما يأمركم Inna amanna kum minkum sunin qul in kana lakum min dar al akhirati inna Allahu khaliquhal qalil udul nasfa فَكَمَنَّ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ مِنْ صِدِّيقِهِ وَالَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَ مَنَاهُ بِلاَ قَلَمٍ تَئِذِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَكِنَّهُمْ أَخَافُوا النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ نَشَرُوا يَوْمَهُمْ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا الْفَتَنَ لَوْ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 وكان عدواً لله ومنائكته ومصره وجبريل وميكاد فإن الله عدو للكافرين ونقل أنزلنا إليك عنا أَوَ كُلَّمَا عَامَدُوا عَيْدًا نَبَلُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يُعْمِنُونَ وَلَمَّا جَانْهُمْ رَسُولُهُمْ مِّنْدِ اللَّهِ مُصَبِّقٌ لِمَا مَعَبَرٌ نَبَلَ فَرِيقُهُمْ مِّنَ الَّذِينَ أُوَسُوا الْكِسَابَ كِسَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورٍ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَم وَاتَّبَعُوا ما تَتَّبِعُ الشَّيَاطِينُ هَلْ تُرِكْتَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَبُرَ سُلَيْمَانُ وَلَا شَيْءَ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَن يُعَلِّمْهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا عَلَّمَهُ إِنَّنَا نَحْنُ نُزِلْنَا عَلَيْهِ السِّحْرُ وَالْجِنُّ وَنَا مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمَا هُمْ بِـمُؤْمِنِينَ بِالنَّبِيِّ نَبِيٍّ مِنْ خَالِقِ اللَّهِ بِإِذْنِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَمُرُّونَ وَلَا يَعْلَمُونَ فَظَنُّوا وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَمْ يَكُنْ شَرُّهُ بِإِنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمدوا لَمَّا مَسَّهُمُ الْبَغْيُ وَشَقَاؤُهُمْ لَثَابَتُوا تَوْبَتَهُمْ إِلَى اللَّهِ خَيْرٌ مَّا ثَابَتَهُمْ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ضاعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من علم الكتاب ولا المسرطين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Quan man lo ectesso ma والله ذو القضل العظيم ما لنسخ من آجة النظر سنع نأتي لخجر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له بلغ السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سحب موسى من قبل ومن يتمل للكفر بالإيمان فظبرا لسواء كميل ود كثير من أخل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم دفارا حسنا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق اعطوا وفقوا حتى يعزي الله بأمنه إن الله على كل شيء خزير وأخيروا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله وقالوا لن ينقل الجنة إلا من كان هودا أو هناك اماني وهم انها تظهر لكم انكم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن سلوا دموعه رب فله اجر عند ربك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليوم ليس في النفر على شيء وقالت النفر ليس يرد على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم الضيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائبين لهم في النمية حزين ولهم بالآخرة عناب عظيم وللله المسلط والمغرب فأين ماتوا النوف تم الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَغْشَى كُلَّ شَيْءٍ غِطَاءً ثُمَّ يَنزِلُ بِهِ الْعَذَابُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ بَلْ عَجِبُوا أَن يُكَلِّمَهُ الَّذِينَ خَلَوْا وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ لا ولين مستشاب قلوبهم قلبا ان الهياس لقوم ينفلو الا خمصناك بهذا الخصيم ونديرا ولا تدنى اصحاب الجحيم وَنَمَ التَّمْرَاعِينَ كَاليهود وَلَن نَصْرَعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ مِلَّتُهُمْ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْسَ تَبَعَ سَبْعَةِ أَفْوَاءَ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نطير الذين آتيناهم الكتاب يسلع له حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يسفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم رَبِّ لِعِبَادِكَ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ خَشِيَ عَذَابَ رَبِّهِ فَلَهُ الْجَزَاءُ الْأَعْظَمُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَنْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ عَدْلُهُ على الذي جعل كل الناس نسيناهم قال ومن ذريته قال ومن ذريتي قالنا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرى بيتي للظائبين أن تهرى بيتي والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق له من السمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كبر فأمسعه قليلا ثم أصره إلى عذاب النار وبأس المصر وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسناهين ربنا تقبل إلا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وَنُذِرَ يَوْمَئِذٍ لَّأُمَّةٍ مُّسْلِمَةٍ تَنزِيلَ مَنَاسِكِهَا وَتُبَعَ عَلَيْهَا وَعَلِينَا مَنَاسِكِهَا وَتُبَعَ عَلَيْنَا إِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ زَعَمُوا الرَّحِيمَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسْنُو عَلَيْهِمْ بِمَا يَنزِلُكَ كان رب عزيز حكيم ومن يرض عن ملة ابراهيم الا من سفيه مفت ولا نلقاه الى في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين إذ قال من رضى اسلم قال اسلم دولا بالعالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله خبالكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إن قال لبنيه ما تعبدون قَالُوا إِنَّ آلِهَتَنَا إِلَٰهٌ سُوَاءٌ ۖ إِلَٰهٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعِيسَىٰ ۖ لَهُ مَوٰحِدٌ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ فِتَنٌ مَّا خَلَقْنَا وَمَا كَسَبْنَا ۖ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَن تُسْأَلُوا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ قل بل ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشرقين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى اراهيم وما انزل الى اسماعيل واحاق وياقوب والافناء وما انزل لموسى وعيسى ونحن نمو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهزدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيشريكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له قل أتحاجوننا في الله هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن نرو مخلصون أم تكونون إن إبراهيل وإسماعيل وإسحاق ويعطوب والأساط كانوا هودا ومن يظلم ممن كثم شهادة عنده من الله وما الله بالغافل ما تعملون إذ ك أمت قد خلت لها ما كثمت ولكم ما كثمت ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السبهاء من الناس ما ولا ضبعا كبرةهم التي كانوا عليها قُلْ مَن يَنصُرُنِي مِنَ النَّاسِ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَاوِينَ إِيَّاهُ يَدْعُونَ إِلَى الشَّيْطَانِ وَإِلَيْهِ يَصْلُّونَ مُسْتَغِيثِينَ وَكَمَا نَجَّىكَ رَبُّكَ مِنْ الْقَوْمِ مُوسَى وَسَالِكَ لِتَكُونُوا شُهَناً عَلَى الَّذِينَ يَسْؤُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شهيدا. وما جعلنا إِلَّا لِلْعَالَمِينَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ سَعِيدَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ لَرَاكَ تَقْلُبُ وَجْهَكَ تولى الوالي انك حسب النسو صباها تولى وجهك شبرا المسجد الحرام وحيث ما كنت ثم تملوا شوقكم شطى الذين غسل كتاب يعلمون انه الحق لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن سيف الذين وكل كتاب لكل ايه ما تسمعوك بلا وما شبه تابعين شبه وما بعضهم بتابع كملت وقال لي للسماء اهوالهم من بعد ما جاءت من الايام انك ان الله لولوي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فليقا منهم لنسمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهة هو موليها بس الخيرات فاستبقوا الخيرات أين لا تكونوا ياسبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك جبر المسلم الحرام وإن كون الحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا وَلَئِنْ سَمِعْتَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فَقُلْ سَمِعْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ لن نقام واشكروا لي ولا تظلموا يا اللهم دينا نستعين بقضره وقناته ان الله مع الصابرين وانا تقول من قد في سبيل الله اموات بلح أ وَد في تشون وَلا أاب وَف م شيء منخَف والجوعك وَقصين من الأبو وَنقفين من الأبو وال ف والثماد وَودشر الصاض وَاذَكْرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ, قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا لله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوب بهما ومن تطرع خير فإن الله شاكر عليم إن الذين يختمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولا اِذَا يَعْلَمُهُمُ الله أَنَّ حِجَى يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ وَيَرْعَاهُمُ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَفْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا سَنَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا سَوْمَهُمْ طَفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ اللَّهُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ قال دين الزئان لا يخفف عنه العذاب لا يخفف عنه من العذاب ولا يوم ينظرون وإنه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلف السماوات والأرض والحناس الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومن أنزل الله من السماء من مائن فأحيا بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريك الرياح والسعاد المسخر بين السماء والأرض لآيات القوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن لا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الغوث لله جميعا وعن الله شديد العذاب ارتبوا الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, العذاب وتغفعت بهم الأسباب وَقَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَن تخرُجُوا لَن نَّسافرَ فَلَن يَذَرُوهُم مِنَ الْعَذَابِ وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مُلْتَحَدًا كَذَلِكَ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي يا أذى الناس كنوا من من في الأرض حلاما مقيدا ونستمعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعممون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعظمون شيئا ولا يهسدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يخلع إلا دعاء ولداء هم بكم عميم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزق لكم واشفروا واشفروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميسى تغذب ونحم الخنزير وما أهل الذي إيه غير الله فمن الضر غير داغ ولا عالي فلا إسمع عليه إن الله غقول رحيم إن الذين يسعون ما أنزل Va en såna di i tämän ön kanillä O ikkämä jag polna ولا يكلفهم الله يوم القيامه ولا يذقين ولا هم عباد نديم الا عايش الذين الشروبنا نسى الغداه على باب المغفره تمام على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحصة وإن الذين اختلفوا في الكتاب نفي شقاط ليس البر عن تولوا وجوهكم كبن المسرب والبغرب ولا فين البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين وعات المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب مَن صَانَهُ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُخُولُ بِعَهْدِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ حِينَ الْبَأْسَ وَإِمَّا صَرَّاءَ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقود يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الغفاف في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفيا له من أخي شيء فاتباعهم بالمعروف فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتغون كذب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقين فمن بذله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف للموطين جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور 14 <laughs> يا أيها الذين آمنوا فتب عليكم الصيام كما كذب على الذين من قبلكم لعلكم تتعون أياما مع ذودات فمن كان منكم مريضا أو على, أو على سبر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فليت قعام مسكين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 ف شم من أي منخام يريد الله مك الص ولا يريد ب الع و تم سو سك ب الله على ما هذا ق ولاعل تشون سلك عيب فكري قريب مجيب دعوة من داع فان يستجيبوا لي لعلهم يرسلون حل لكم لينة الصيام رفت إلى نسائكم هن لبنس لكم وعنكم لبنس لهم علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وقلوا واشرموا حتى يتبين لكم حيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الميل ولا تباشرون وأنتم عاكبون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يسعون ولا تأخنوا أموالكم بينكم بالباطل وذوء وَلَوْ نُزِّلَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَدَخَلُوا فَرِيقًا مِّنَ أموال النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ yakun ma alallakum juhnaun Waqa tiu bi ge yoqa te kom ca Giada yo fo ma de Wa to hay koqi lo mo bu aqre jo om min fa zo a so Wa bena soschen du loqas wa soqa siu ma danske ha فيه. فإن حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يُقَٰتِلُوكُمْ إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَنَّىٰ وَلَا يُقَٰتِلُوكُمْ إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ ٱلَّذِينَ فِيهَا مَكَانٌ لَّهُمْ وَفِيهَا رِزْقٌ وَيَعِدُونَ One pas mettre sur une Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wattaqu Allah wa la taquloo kadhiban. Inna Allah 'ala kulli shay'in qadeer. Wa inna fi dhikri Allah tatma'innul qulub. Wa aqimoo as-salata فمن سيسر من الهديد ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة فمن كان منكم مريضا أو به هلا من رعسة ففديتهم من قيام أو صدقة أو نجر فإذا أمنتم فمن سمسع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهديد فمن لم يجد قيام ثدا في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسكد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهرهم معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فتوق ولا جدال في الحج وما تفعنوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد سقوى واتقون يا أقل الأبباب ليس عليكم جناح لأن ترتغوا قضلا من ربكم فإذا أقبتم من عرفاتهم فامكروا الله فامكروا الله عند المشعن الحرام وامكروه كما هم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإن أقضيتم مناسككم فانكروا الله فانكروا الله كذكريكم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وللهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفلا عذاب النار أولئك لهم نصيبهم مما كسبوا ومعه سريع الحساب وانكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إسمع عليه لمن يستقع واستقوا الله واعلموا أنكم إليه تحرون ومن الناس من يعجبك خوله في الحياة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار عاش الله ربنا ليبقي نفسيها والله ما لا يحظ الفساد ويراتب للمستقل لا أجل الطول عز بالاسم تحب وجودا منم فحسب وجودا ولدنا السلوى ومن الناس من يشري نفسه من يشري نفسه بحضاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بسر ولا تسمعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البهينات فعلموا أن الله عزيز حكيم فَإِنْ يَرَوْنَ إِلَّا عَلَيْنَا يَأْتِيَهُمُ النَّذِيرُ وَيَوْمَئِذٍ إِنَّ الْغَمَامَ وَالْمَلَأَ عِكَشَ وَقُومِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمَا يَئِنُّونَ إِلَّا نِدَاءً وَاحِدًا فَقَالُوا رَبَّنَا أَرِنَا مَا تُبَشِّرُنَا بِهِ ۖ فَبَشَّرَهُم بِغَمَامٍ وَدَابَّةٍ مِّنْ ذِكْرَىٰ فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصرون من الذين آمنوا والذين اتقوا خوفهم يوم القيامة والله يرجع من يشاء كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وغللين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحهم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أرسوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه والله يهدي من يشاء إلى قراط مستقيم أم حسبتم الجنة ولما مثل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا مَا يَتَسَاءَلُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِن قَبْلُ مَسَّتْهُمْ رَجْفَةٌ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ الَّذِي آمَنَ مَعَهُ نَصْرُ اللَّهِ أنا ان انصر الله غريبا يسالونك ماذا ينفقون قل لهم ان تبثوا من الخير فلوالديهم ف للوالدين والاقربين واليتامى والمساكين والمسكين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كذب عليكم القتال وهو صره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعنب وأنتم لا تعلمون يسألونك عن pegekulkettä loom pege käfir Kolkettä nu fikä vi om panna al selägiwal fo Wa din far mi waqau a min hobarundamma Wa pena du asbaru minqa Wanana yoqa sena kom fa jagzu kom din ni kom فإن <ناسؤلين> يرسدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فينا خادلون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل Inna ulā'ika yarjūna raḥmata والله رسول رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يمتقون قل العقو كذلك يبين الله لكم الآيات بعلكم تتبكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك ولا كان يا سماء قل يسر لهم خير قل إسلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفتد من المطلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبتم مؤمنة خيروا من مشركة ولو أعجبتم ولا تنكحوا kfulm sé ki là hạcha ng Min đã biu وَلَئِنْ أَعْرَضُوا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِهِمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أَلَا هِيَ قَوْلُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ حَوْفَتْ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتٍ لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيَاةِ قُلْ في المحيط ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهرن باتوهن بالحيث أمركم الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم باتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأن واستقوا الله واستقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمالكم انتبروا وتستقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمالكم ولكن يؤاخلكم بما كسبت هُوَ مَنْ صَوَّرَكُمْ عَلَىٰ صُورَةٍ حَلِيمٍ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ كَرَبْطَةِ حَمْلِهَا أَشْهُرًا فَبِنُفُسِهِنَّ يُؤْفِضْنَ مَا حَمَلْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَجَمُوا طَلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله ان ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وابعونتهن أحف بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيب الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريحهم بأفتان ولا يحي لكم أن تأخذ وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَرَىٰ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا خَاف झَاً أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَهُمْ هُمُ الْعَادُونَ فَرَاغَ ثُمَّ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهُم عَلَيْهِمْ فَلَا جُنَاهُمْ عَلَيْهِمْ فِي مَا أَسْلَتَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا فايو طلقها فلا تحل له من بعد فلا تحل له من بعد حتى تتزوج غيره طلقها فلا جناح عليه ما هي تراجع ان ضمن اريقي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينهن لقوم يدان un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 من الكتاب والحكم في عظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين من أراد أين فيهم الرماعة وعلى المولود له لصهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدتهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك وإن أرادا حصالا عن تراض منهما وتشابر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستروا بعض أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا تلمتم ما آتيتهم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون والذين يتوسلون منكم وينرجون ازواجهم يتربص لبعضهم فتيه اربعه اشهر و فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون وَلَا تَنَسُوا إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يعلم ما في لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفروا لهن فريضة على الموسع قدره وعلى المغسل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المسلمين وإن من قبل أن تمسوهن وقد خربتم لَا يُنَزَّلُ نَزَرَةٌ بَلْ نُخْرِمُ فَرْضُمْ إِلَّا يعفون يَعْفُونَ إِلَّا أَن يَعْفُوا أَوْ يَعْقُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْنَصٌ لَّكَ وَأَن تَعْفُوا أَصْرَبُ لِلْقَوَى وَلَا تَنَسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله بقالدين فإن خفتم فرجالا أو أسبانا فإذا أمنتم فأصلوا الله فاركروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوسون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في من المعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته فعلكم تعقنون ألم زر إلى الذين خرجوا من زيارهم وهم عنوط حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له صبر الناس ولكن أترى الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرب ها قال الله في سلام فيباعثه له فيبارك هو لهه والله يقضي ويبسط واليه ترجعون <تصفيق> الم ترين الملائكه تنزل الى يرم بعد موسى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 سولوا إلا قليلا منهم سولوا إلا قليلا منهم والله عليم من الظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا سملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يرس سعة من البال قال إن الله صفى وزاله بسخة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم النبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم السابوت فيه فكينتهم من ربكم ونقية مما درك آل موسى وآل هارون <nenhum يزالك> إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوس بالسنود قال إن الله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغزر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوسه هو والذين آمنوا معه وطالونا فعق سلنا اليوم بجالوس وجنودا قال الذين يظنون أنهم ملاق الله Men siting Kollingi dat sy me vol vifassen in kdi wat والله مع الصابرين ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أخرق علينا صبرا وثبت أقدامنا, أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دابود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ولو نادت الله الناس بعضهم ببعض لفتدت الأرض لفتدت الأرض ولكن الله بل فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم أن كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيس بن بريم الضيبات بروح القدس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا ۖ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا خلته ولا شفاعة والكافرون مفارمون الله لا إله إله إله والحي الصيورون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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يرزو حفظهما أهو الولي العظيم لم يتعه في الدين قد تبين الرجل من الغير فمن يصبر بالصاروة ويؤمن بالله ويؤمن Dinä ni bakqa nistänza kädi la till osspaäqa nistä kan kan vi noa till osåsna nä fi fa on ma o ni jagna le Am ni leä يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أفضلهم نارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله المنف إذ قال إبراهيم ربي النبي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمسين المشرق باتلها من المغرب فبهت الذي شفر الله لا يهدي الغوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أما يحييها ذي الله بعد موتها فأمانته الله مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل نبث مئة عام فانظر إلى طعابك وشرابك لن يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكس هذا حما فلما تبين له صاد اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب امني كلفه الحمل الموصى قال ولم شحني قال بلا قال بلا ولكن لي امني قلبي قال خلق الاربعاء من الطير فصله الى ثم جعل عرش الملك لجمله منهم جزاء ثم جعله يزيل كالسعي اعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين يوم يفقدون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة القمح بدست سبع سلام في كل سنبلة مئة حبة والله يباعب لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثُمَّ لا نُسْمِعُ لَهُمْ أَن تَقُومَ النَّمَ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرًا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُهُمْ نَعُوصُ وَلَخِرَةٌ خَيْرٌ مِنَ الصَّرْخَةِ يَسْمَعُهَا أَلا غَالِيُونَ حَنِين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمُرُّوا عَلَى الَّذِينَ صُودُوا بِالْمِنِّ وَالْأَذَى كَذَلِكَ يَخْرُجُونَ مِنْ حَوَادِثِهِمْ رَءًاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَنَفْرُغُ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَغْضَبَهُ وَادِلُهُمْ لا شيء مما كسبوا والله لا يهزي القوم الكافرين ومثبوا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضا في الله وتثبيتا من أنفتهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أصلها ضعفين فإن لم ينصدها هوابل فقل والله بما تعملون بطير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نحيب وأعناب تجري, تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأطابه الكبر وله ذرية معفا وَلَهُمْ دَرِّيْسٌ وَعَذَابٌ فَصَابَ لَا إِنْصَارٌ فِي النَّارِ فَصَابَ لَا إِنْصَارٌ فِي إِلَهِهِمْ زَحَرَقَت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونسعوا بآخره, بآخره إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني Al e fau e du tomu le taqaama oyam bebaxna والu yo e du Mau fer te men o fala وال يغتل حكمة من يشاء ومن يغتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الأببال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فلعما هي وإن تخفوها وتغتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتغتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيادكم والله بما تعملون خمير. وليت هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بشغاء وته الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون للبقراء الذين احفروا في سبيل الله لا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من السعفة تعيبهم بثيما لا يسلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يعطلون الريباء لا يطومون إلا كما يطوم النبي تخططه الشيطان من المسر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحر الله البيع وحرم الربا فمن شاءه بويرس من ربي فانسها فله ما سلف فله ما سلف وعمره إلى الله Wa man lahadhauna ijahab bin narum fiha khalidon yahfidhullah arda wa yurdid والله لا يحمس لكفى بالنصيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله وذروا ما ذقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأللوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فنكم رغوث أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسره فَإِنَّ مَن صَامَ مِنَّا مَيْتَرًا وَأَنْتُمْ تَفْطِنُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللَّهِ ثمت وفا كل نفس ما كفبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بزين إلى أجر مسمى إذا تدعينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليأملل الذي عليه الحق وليستق الله ربه ولا يبخص له شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو بعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يملله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرعتان لمن ترهون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلة ذلكم أقتط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا انتم قوم تجاره حافظه تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان اكلتم بها واشهدوا اذا ولا يضر الله الرشاشد ولا شهيد وحين تسالوا فانه فسقوم بكم وصدق الله وجعل الله ويعلم فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ كَمَرَّ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَمُوا فإن أمن بعضكم بعضا فليعذل لجئت من أمانته وليسق الله ربه ولا تفتم الشهادة ومن يفتمها فإن له آسم قلبه والله بما تعملون عليم L la et ma ça wantnti wa te l’arb Wakil to me noma fou kom otan fou ou y facer le chori dégué de là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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تغاقلنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَالْآنَ تَخْنِعُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا أَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَوْ سَمَوْنَا لَا فَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ